ومن يضلل فلن تجد له وليا م ر ش د ا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلق فتوى وقدر فهدى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 صلى الله تعالى عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا ب ع ض معشر ا ل أ ح ب ة ف إ ن أ و ض ا ع ن ا اليوم من فضل الله تبارك وتعالى قد تغيرت تغيرا كبيرا ا و ه ذ ما يصدق ب ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة يعني هذا التغير يصدق ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة في س و ر ة الرعد إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما ب أ ن ف س ه م فتقول وكيف غيرنا أ ن ف س ن ا نعم حينما سار الناس على الظلم و أ ن ك ر و ا الظلمة وساروا على الظالمين ا ل ط غ ا ة ا ل ج ب ا ب ر ة فقد غيروا شيئا عظيما فغير الله عز وجل لهم الظلمه بل ويفضحهم كل يوم على رؤوس ا ل أ ش خ ا ص فبعد أ ن كان رئيسا ل ل ج م ه و ر ي ة إ ذ ا به مطلوب أ م ا م النائب العام ومطلوب أ ر ص د ت ه بالخارج والداخل وزبانيته هامان وقارون وفرعون كل هؤلاء موقوفون مسؤولون ا ل آ ن هذا ل أ ن ا ل ث و ر ة في ا ل أ ص ل م ش ر و ع عندما ي س ك ت ا ل ن ا س يسكت الناس على الظلم سنوات وسنوات وسنوات تجد أ ن ا ل أ و ض ا ع تصل إ ل ى ما وصلنا إ ل ي ه إ ن ا ل س ف ي ن ة أ ع ن ي مسك او ش ك ت والله أ و فعلا غرق منها جزء كبير لو وجدت ك م ي ة الفتاه لعلمت أن البلد ان ل ل ب د أ البلد ا ل أ ر ض التي تقف عليها قريب من أ ك ث ر من سبعين بالملا بيع لأفراد ودول、أخرى. الأرض طضلا أخرى وهيئات ا عن مقدرات ا والشركات العمال بها ولا حول ولا ل حول ع وتشرير و ة إلا بالله بيع م ق ا ل د و ل ة فكل هذه كانت ط ا م ة كبرى و ا ل ط ا م ة ا ل أ ع ظ م والتي كنا نتكلم عنها ولا ن خ ش في الله ل و م ت لائم ي ا ض ا ع ة الدين ا ض ا ع ة الدين وتغريب الناس وفرض ا ل م و ا ص ل ة والغابا ل د ي ا ن ة و ف ر ض ا ل ل ع م ا ن ي ة ع ل ى المسلمين وإذابة ه و ي ة المجتمع ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله حتى إ ن المجرمين يكيدون لكن الله هو القائل إ ن ه م يكيدون كيدا و أ ك ي د كيدا فمهل الكافرين أ م ه ل ه م رويدا ي أ ت ي جهاز الظلم و ي خ ط ط لتفجير ا ل ك ن ي س ة من أ ج ل م ان ذ ا م أجل أن يستاصل أ ه ل ا ل إ س ل ا م ويفرض ا ل م و ا ط ن ة على الناس ويقول لا فرق بين المسلم وبين غير المسلم يفرض ا ل أ ج ن د ة ا ل د و ل ي ة التي تملى عليه صباح مساء هم ي س ق ط و ن على فساده وعلى تزويره وعلى نهبه وسلبه لماذا؟ لانه م ذ ا ل أ يمسح ه و ي ة المسلمين يضيع الدين يمنع الختان يرفع سن الزواج م ق ب ر يبيح ا ل د ع ا ر ة ويحرسها ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله يدمر ا ل أ ز ه ر سنوات وسنوات و ا ل أ ز ه ر يدمر يدمر الأزهر ويعين من لا يصلح فيه شيخا للازهر ويعلم من لا يصلح ل ل إ ف ت ا ء نفتيا ومن كان صالحا يعزل وتجد أ ن ه لا شيء لا شيء صغير ولا كبير فيه أ م ل ل ل إ ص ل ا ح إ ل ا ويستبعد ي أ ت ي وزير ل ل ز ر ا ع ويقول نعمل اكتفاء ذاتيا في القمح يقول لا نقبل ز ي ا د ة ي أ ت ي هذا الرجل ب ع ق ل ي ة م ف ك ر ة يقول ن أ ت ي ب س ل ا ل ة قمح ج د ي د ة تضاعف الانتاج يقول كانت مصر انا اعني وزير الزراعه احمد الليتي كان كانت مصر تكتفي باربعين في ا ل م ئ ة فجاء ب س ل ا ل ة رفعت ن س ب ة القمح الى خ م س ة وستين ب ا ل م ئ ة من هذه ا ل س ل ا ل ة ا ل ج ي د ة فاذا به يعزل كان لا يعاند الا المفسد في الارض ولا حول ولا قوه ة الا ل ل ب معشر الا ب ة و ك ا ن ا ل ج ه ا ا ز ل م ن ي والذي كتب احد الناس اليوم من الصحفيين ان الجهاز قد انفق عليه ط ي ل ة ربع قرن خ م س ة وعشرين ت ن ه خ م س م ا ئ ة مليار خ م م س انفقت ئ ة مليار على الجهاز الامني لماذا لتدمير الدين والتعليم والاقتصاد والزراعه والصناعه كل شيء كل شيء يدمر في ا ل د و ل ة تحت أ س ا س ا ل أ م ن والقمع والظلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فبدل الله ا ل أ ح و ا ل و أ ص ب ح ن ا على الخطى ا ل س د ي د ة من فضل ربنا ونعمته علينا من فضل ربنا تبارك وتعالى لم ربنا تبارك لافتات نتخيل لم نكن نرى لا فتاة, تدعو لتضميق الناس الشريعة وحب ا ل إ س ل ا م و ا ل ع و د ة م ر ة ل ل إ س ل ا م لكن الله أ ر ا د لنوره أ ن يظهر يريدون ل ي ص ف ئ و ا نور الله ب أ ف و ه ه م و أ ا ب ى الله إ ل ا ان يتم نوره ولو كره الكافرون فهذا هو دين الله عز وجل فمن الذي يعني يستطيع ع ن ي ي أ ن يقف أ م ا م نور الله تبارك وتعالى وتكلمنا من فضل الله عز وجل في خطب عن ا ل إ ص ل ا ح و ا ل ج م ع ة قبل ا ل م ا ض ي ة تكلمت عن ا ل ش ر ط ة ونصيحتنا ل ل ش ر ط ة ا ل ش ر ط ة وموقفها من ط ا ع ة الظالمين ع ن د م ا يؤمر الضابط بفعل في معصيه الله ماذا واجبه لا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة الخالق إ خ ل ا ص م ن ي ه لله عز وجل من قبل ا ل ش ر ط ة تكلمنا ونصحنا لله عز وجل ل أ ن ن ا أ خ ر ن اخرتنا أ ف ط ي ل ة ثلاثين س ن ة لا تجد شريطا ولا كتابا دعويا عن ا ل ش ر ط ة ولا دعوة للشرطة ولا نصحة للشرطة ن ص ح ة ل ل ش ر ط ة د ع وابتدى النصارى و النصارى على ايدي اهل العلم وعلى ايدي الدعاء ولكن هذه ا ل ف ئ ة لم تنصح لا من قريب ولا من بعيد ولا ح و ل ولا ق و ة إ ل ا بالله فاذا الوقت لنصيحتها ثم تكلمنا من قبل الله عز وجل عن ط ا م ة أ و د ت بهذا المجتمع إ ل ى ا ل ه ا و ي ة وهي ف ت ن ة ا ل ر ش و ة طامة الفتاة قص ل ر ش وتكلمت ة قص ا ل ف عن المواطنين الذين يفتنون الموظفين فالموظف الموظف فقير راتبه ق ل ي ل و ي أ ت ي المواطن يريد قضاء ا ل م ص ل ح ة ب س ر ع ة أ و ب ا ل م خ ا ل ف ة هو ليس ل و حق فيخرج ا ل ر ش و ة يفتن ا ل م ويزمن ظ ف ف الموظف ا ل ر ش و ة ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله و ت ك ل م عن سلبياتها و أ ث ر ه ا في تدمير المجتمع تدمير المجتمع ولحوق الفساد به اجلا قبل عاجل ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم و ا ل آ ن جاء دورنا نحن وحينما وقفت أ ت أ م ل عن ا ل ب د ا ي ة التي أ ب د أ بها لم أ ج د إ ل ا ب د ا ي ة أ ذ ك ر نفسي أ و ل ا قبل أ ن أ ذ ك ر الناس ب أ ن في مثل هذه ا ل أ ي ا م ا ل م ب ا ر ك ة من شهر ربيع ا ل أ و ل احفظ هذا التاريخ احفظه جيدا في ربيع ا ل أ و ل من ا ل س ن ة العشرين من ا ل ه ج ر ة حادث عظيم أ ل ا وهو فتح مصر وسبحان الله العظيم وتدور الايام أ ي م وتدور ا ل أ وبعد أ ك ث ر من أ ر ب ع ة عشر قرنا يعني أ ل ف و ر ب ع م ا ئ ة و ا ث ن ا ش ر س ن ة ا ل آ ن على فتح مصر على فتح مصر ا ل إ س ل ا م ي ة المباركه في شهر ربيع ا ل أ و ل هم يقولون ثوره الخامس والعشرين من يناير ونحن نؤكدها ونزيد فيها ب أ ن ه من حسن ا ل ص ا ل ع أ ن ه ا كانت م ت و ا ف ق ة مع ذكرى فتح مصر ودخول عمرو بن العاص فاتح م ص ر الفتح المبارك العظيم الذي ظلت مصر تحت نير الاحتلال الروماني ط ي ل ة كم س ن ة سبع ة قرون س ب ع م ا ئ ة س ن ة ومصر م ح ت ل ة والمذهب البروستانتي او الارثوذكسي يفرض مذهبه على نصارى مصر وجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ا ف ض ا ر والذي نحن في موازين حسناته ر ب ي الله عنه أ ر ض ا ه هو عمر بن الخطاب جعل الناس كل له مذهبه هذا يعتنق كذا وهذا لكم دينكم ولادين ونعم الناس ب ا ل ح ر ي ة ونعم الناس ب ا ل أ م ا ن والاطمئنان و ت م ا ح ه ا ل إ س ل ا م فيا لها من أ ق د ا ر ا ل م ب ا ر ك ة ب ش ا ر ة بشرى ط ي ب ة بشرى طيبة ل ل س و ا ب الاسلام م ر ة اخرى وسيادته في نفوسنا وعلى ارضنا لكنني حينما اتكلم اتكلم عن اهل ا ل د ع و ة كما كان ع م ر بن العاص وكما كان عمر بن الخطاب اين اهل العلم من التغيير, أين أهل العلم من التغيير والاصلاح واتكلم ها هنا عن سادتي ومشايخي ا ل أ ج ل ا ء شيوخ ا ل ج م ع ي ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ر ئ ي س ي ة و أ ن ص ا ر ا ل س ن ة ا ل م ح م د ي ة وشيوخ ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة وكل من لهم باع في العلم ونشر الدين و ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة أ ي ن أ ن ت م ا ل آ ن من ا ل إ ص ل ا ح والله لا نكتفي بالمساجد أ ب د ا لا, يم... لا ينفع لا ينفع المساجد ربت تربى ا ن ش أ في المساجد ليخرجوا الى الميدان رباهم النبي في المسجد وكان قائدا في الميدان في الجيش يخرج والنبي صلى الله عليه وسلم ل ل م ع ل و م ة هو النبي المرسل الوحيد الذي مارس جميع أ ن و ا ع ا ل ق ي ا د ة و ا ل س ي ا د ة صلى الله عليه وسلم كان قاضيا وكا قاضيا وقائدا للجيش وحاكما ل ل د و ل ة صلى الله عليه وسلم ومصلحا ومبشرا ونذيرا ومبلغا صلى الله عليه وسلم إ ل ا واحده فقط لم يكن ملكا صلى الله عليه وسلم لما س أ ل ه ا سليمان أ ع ط ا ه الله إ ي ا ه رب أ م لي ملكا لا ينبغي ل أ ح د من ب ع د إ ن ك أ ن ت الوحيد فسخرنا له ا ل ي فورا في س و ر ة ص ا م فالنبي صلى الله عليه وسلم قائدا للجيش قائدا للدور قاضيا مصلحا يقول الله عز وجل في حقه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلمه تسليما و ي أ م ر ه ب إ ع د ا د الجيش وتنفير الناس انفروا خفاته و ت ق ا ل وتحريضهم على القتال يقول النبي و ر ت ا وتعالى آمرا ر ك ل ن ب صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إ ل ا نفسك وحرض المؤمنين فانظر بصفته الحبيب الله القاضي ويحذره أخي وجل القاضي عز يقول سبحانه وتعالى كما في س و ر ة ا ل م ا ئ د ة و أ ن ح ك م بينهم بما أنزل انزل ل ل ه و أ ح ك م بينهم بما ن أ الله ولا تتبع أ ه و اهواءهم م ل تتبع عن بعض ما جاءك من الحق ل أ ن هناك بعض ا ل أ ه و ا ء يقول أ ت ر ك هذه عملنا ب ت س ي ن ب ا ل م ئ ه من ا ل ش ر ي ع ة فلا غير أ ن نترك هذه فترك ح ذ ر الله من ترك ولو بعض جزء من ا ل ش ر ي ع ة فترك جزء من ا ل ش ر ي ع ة فترك جزء معناه ن ا ل ش ر ي ة م ع ترك الشريعه ة ل ل ق و ت ع افتؤمنون ل ى ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لا ينفع فاذا إ ذ ه هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قياده وسياده وقضاء وقياده جيش هو النبي صلى الله عليه وسلم تعال معي إ ل ى السلف الصالح ماذا كان حالهم كان حالهم في ا ل ق ي ا د ة وفي الميدان ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر ويقودون الجيش هذا هو السلف الصالح عمر بن الخطاب خ ل ي ف ة وابو بكر خ ل ي ف ة وقائد الجيش صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة والتابعين اجمعين ق ي ا د ة حينما يمسك عمر بن الخطاب يعين أ ب ا ه ر ي ر ة و ل ي ا على البحرين ويعين هذا على كذا وعلى كذا ويباشر ع على وعلى عمال ي ن هذا كذا كذا و ا ل د و ل ة من ز ر ا ع ة وصنع تعرفون من الذي خطط لبناء بغداد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في وقتنا المعاصر س ب ع ة أ م ت ا ر فصممها وبناها رضي الله عنه وارضاه إ ذ ا لم يكن عمر بن الخطاب فقط في المسجد المسجد هذا كان المنطلق يخرج منه كان ي خ رضي ج منه ر الله عنه ويعتنى بكل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة ب د ر ج ة أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما أ ر ا د و ا ان ي أ ت و ا بغير المسلمين في ا ل أ ع م ا ل كالحدادين والنجارين وغيرها كان عمر يمنعهم وكان يخاف منهم وكان هو ا ل م ن ه م ولما قتل قتله الحداد المجوسي أ ب و لؤه الملعون وكان يخشاهم رضي الله عنه حتى في هذه ا ل أ م و ر كان عنده دقه ة يقول و لا ل ت د خ م لقد أ خ ر ج ه و ا النصارى واليهود من ج ز ي ر ة العرب لا ت د خ ل ه م م ر ة أ خ ر ى فكان يخشاهم رضي الله عنه وهم الذين قتلوه في المسجد وهو يصلي فرضي الله عنه أ ر ض ا ه إ م ا م خ ل ي ف ة شهيد في م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن مارسوا ا ل س ي ا س ة وتاسوا ل ب ل ا د والسياسه ة ي ق ي ا د ة الناس في الدنيا والحكم بقضاء المصالح من ا ل ز ر ا ع ة و ا ل ص ن ا ع ة والبيع والشراء و ا ل ص ح ة والتعليم كل هذه ا ل أ م و ر مارسها السلف الصالح مارسوها لم يتركوها فكانوا بجانب أ ن ه م يبينون للناس العقائد والعبادات الصحيحه ة الصلاة الصحيحة يبين يصل رضي كأن عنه الله ا ر ض ويخرج ا ل ز ك ا ة ا ل ص ح ي ح ة ويبين لهم تعاليم الدين و ا ل ع ق ي د ة كل هذا كان يبينه وبجانبه الدقيق المدعم هذا حرام هو من الدين وهو من ا ل س ي ا س ة فليس ليس ليس ترك التدخل في هذه ا ل أ م و ر من أ م و ر ا ل س ي ا س ة التي كنا يعبر ن ي ي ح علينا الكلام فيها واقتصر الكلام على الدين في أ م و ر الصدق و أ م و ر ا ل أ م ا ن ة و أ م و ر الفقه و ا ل ص ل ا ة وفلان ي ت و ض أ ولا يحسن الوضوء لا الدين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ل انظروا م الدين ا ن إ خ و ت ي ا ل أ ح ب ة لا بد من الاتيان من ا ل ق ر آ ن الكريم ل أ ن ه هو الذي يقنع ا ل إ ن س ا ن حينما تستمع أ خ ي الحبيب إ ل ى نبي من أ ن ب ي ا ء الله تبارك وتعالى وهو خطيب ا ل أ ن ب ي ا ء شعيب كما في سوره هود و إ ل ى م د ي ن أ اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غير ه هذه ع ق ي د ة يرسخ فيهم ا ل ع ق ي د ة هل سكت شعيب عليه السلام وانتهت وظيفته ببيان ا ل ع ق ي د ة ف ح س ب يقول نبين للناس عقائدهم فقط لا, لا. لم ي ك ت ف ي إ ن ي أ ر ا ك م بخير و إ ل ى مدينه اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله وإلى ما ه م تعيب ق ا لكم يا اعبدوا الله ما قوم ل من إ ل ه غيره و أ و ف و ا الكيل والميزان بالقسط إ ن ي أ ر ا ك م بخير و إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم م ح ي ط ويا قوم اوفوا ا ل م ك ا ل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أ ش ي ا ء ه م ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين ا ن ت ق ا ل عجيبا ا ن ت ق ا ل عجيبه الله لكم من إله العقيدة. ثم ينتقل الكلام على المكيال والميزان اذن لقد ترك المحراب وذهب الى السوق اين الكلام, الكلام على المكيال والميزان في المسجد هل يبيع الناس ويشترون في المسجد في السوق ا ذ ا شعيب كان يسير في السوق عليه السلام وهو أ س و ة لنا فبهداه مقتدر ه فبهداه م ق ت وهذا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن ا ل أ ر ض إ ن ي حفيظ عليم فمن هنا معشر ا ل أ ح ب ة ي أ ت ي يوسف عليه السلام وبعد أ ن خرج من الجب وبعد أ ن خرج من السجن فمكنه الله عز وجل و أ ص ب ح م ك ي ن ا على أ ه ل مصر فماذا فعل ت ح ق ي كتب التاريخ أ ن يوسف عليه السلام شهدت مصر في عصره بلادنا هذه أذه العصور نعم العصور ورغدوا, المعيشة ورغدوا الدين وطيبوا المعيشه ة من فضل ل ل ا عز وجل حتى حسده الحاسدون وهم كثر في مصر الحضر العقيد فقالوا لعزيز مصر ان يوسف يريد أ ن ينقلب عليك و ي أ خ ذ ملكك فانفه ي ابتلاء آ خ ر لنبي الله يوسف عليه السلام ف أ ش ا ر إ ل ي ه العزيز أ ن اخرج إ ل ى تلك الصحراء و أ ش ا ر إ ل ي ه إلى الفيوم الى ف ي و م إ ل الفيوم في موقعها الحالي فذهب عليه السلام وعمرها وجعل فيها السواقي التي هي م و ج و د ة ا ل آ ن وجعلها ج ن ة الله في ا ل أ ر ض و إ ل ى اليوم من ذهب إ ل ى الفيوم وحكى لي لم أ ذ ه ب يقول هناك من العيون التي إ ذ ا ما اقتربت منها جاءك الماء و إ ذ ا ما ابتعدت ابتعد عنك الماء ك أ ن ك تدوس على زر ي أ ت ي بالماء يرتفع إ ذ ا ابتعدت ابتعد الماء فسبحان الله العظيم هذا من لدن يوسف عليه السلام و أ ص ب ح ت الفيوم ب إ د ا ر ت ه وباهتمامه عليه السلام أ ف ض ل بلاد حتى لو أ ن ت م تذكرتم أ ن قارون لما آآ آآ يعني انفصل عن فرعون وترك ا ل أ ق ص ر وهذه البلاد في صعيد مصر س أ ل الناس عن أ ف ض ل مكان يعيش فيه قارون زميل فرعون فقالوا أ ف ض ل مكان تعيش فيه هو الفيوم هذه فذهب ولعلكم تعلمون أ ن هذا هو سبب ا س م ي ه ا ل ب ح ي ر ة ب ب ح ي ر ة قارون فاتخذها م و ط ن ا ل أ ن ه ا اجمل مكان فمن الذي صنعها هو يوسف عليه السلام إذن عليه السلام لم يكن بالدعوة إلى يكن كان يهتم الناس أنا أريد من هذا الكلام أن, أبين أن أبين للناس أن يوسف عليه يكتف المقالية الحالية يهتم أريد وتطبيق الشريعة في بالدعوة أو بأمور الدعوة وجل السلام فحسب عز لم الله بل الكلام إلى الله هذا له الحياة شقال شق أ س ا س ي هو تحقيق ا ل م ع ي ش ة ا ل ط ي ب ة للمواطنين ف إ ذ ا ما تحققت ا ل م ع ي ش ة ا ل ط ي ب ة و ا ل ع د ا ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة في الرواتب والوظائف والعدالة الاجتماعية ك ا م ل ة بكل ما تحتويه إ ذ ا ما قلت للمواطن تطبيق ا ل ش ر ي ع ة س ا ر ع لك وقال بل وجب علينا ان نطبق ا ل ش ر ي ع ة لكنني والله الحين م اركب المواصلات واتناقش اتعمد أ ت ن ا ق ش مع الناس والله رغم المؤتمرات العاليه في, في مختلف المحافظات والمناطق من أ س ي ا د ن ا المشايخ إ ل ا أ ن هناك ف ج و ة بين المواطنين العاديين وبين ا ل ا خ و ة الملتزمين من ا ل إ س ل ا م ي ي ن تجد أ ن كثيرا من الناس بينه وبين ا ل ش ر ي ع ة هاجس حتى كان شاب وهو في ا ل س ن و ي ه ا ل ع ا م ة فخوفه أ ح د ه م وقال إ ذ ا ما حكم ا ل إ س ل ا م لن تجد كمبيوتر لن تستطيع أ ن تقبل أ م ك وزعل يصب في أ ذ ن ه مثل هذه الخزعبلات و خ و ف ه من ا ل إ س ل ا م والشاب لا يدري شيء وهناك آ خ ر يعتقد ب أ ن ا ل إ س ل ا م لو تبق ستكون ا ل د و ل ة ك د و ل ة إ ي ر ا ن وهو لا يعرف عن إ ي ر ا ن شيء لكل يقولوها هكذا إ ي ر ا ن هذه د و ل ة م ت ق د م ة فوق ما تتصورون د و ل ة ن و و ي ة د و ل ة ص ن ا ع ي ة ع ظ ي م ة الصناعه د و ل ة ز ر ا ع ي ة د و ل ة مصر بالنسبة لبلاد لإيران الفرسة هذه أنا أ ت ك ل مصر عن الدولة ك ن ا ع ة و ز ا لا أتكلم عن المعتقد الملعون المعتقد الرافض الشيعي أتكلم عن المصانع والنووي عن الزراعة والصناعة ع عن معتقد عن عن ة أتكلم أتكلم وتكلم مصر ب ا ل ن س ب ة ل ل د و ل ة الفرس كالطفل الذي يحمله لا وجه لمقارنه ل بيننا وبينهم فلو أ خ ذ ت الانموذج وطبقت ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة والله أ ف ل ح ن ا فهذا هو م ر ب ط السرر كيف نطبق ا ل ش ر ي ع ة لابد ان يكون المشيخ ا في الصداره و و أنا هنا أنادي هنا حتى لا يظن الظن ب أ ن المشيخ ا يريدون الولايه والمناصب والحصانه أقولها من فوق المنبر بأننا لا نريد حصانة لا نريد ا ل ح ص ا ن ة إ ن م ا يريد العالم الذي يرشح من قبل الجهات التي ذكرتها أ ن يكون مراقبا ل أ ع م ا ل ا ل ح ك و م ة آ م ر ا بالمعروف ناهيا عن المنكر يحظى ب ث ق ة الناس يعلم الناس أ ن هذا العالم الجليل كان قبل دخوله للبرلمان يمتلك كذا وبعدما خرج لم يمتلك أ ك ث ر منه عندهم فيه ثقة. يخرجون كلان فيه امتهى الأمر ثقة وقد كان من أ ه ل العلم من كانوا إ ذ ا نزلوا في أ م ا ك ن ه م كان والله لا ي ج ر أ احد أ ن ينزل لكنهم كانوا يمتنعون وأذكر الدكتور وكان أن أذكره يجرأ بالخير منهم الإيمان من مخيمة كان مني نزل بلده أمامه لكنه هذه لابد فضيلة راحل الشيخ علي للجمعات فؤاد رئيسا الشرعية القمح يتورع عن هذه الأعمال السياسية الشرقية ينزل يبتعد على فضله وعلى علمه وعلى جهاده بالكلمه وبالحق وكتبه في بيت عندي عليه رحمه الله وصحائب الرحمه والنصره لكنه كان يتورع عن هذه المناصب ويبتعد ويقول دورنا في المسجد والدعوه الى الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى و ص ل ا ة و س ل ا م على عباده الذين اصطفى لاسيما عبده المصطفى و آ ل ه المستكملين الشرفا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا نتكلم عن التغيير ومن ضمن التغيير الذي تكلمنا عنه عن تغيير ك ل م ن عن ا ت ا ل ش ر تغيير ط ة أ خ ل ا ق ي ت ه ا نحن في ح ا ج ة إ ل ى ا ل أ م ن إ لكن ى الشرطة ل رجل ا ل ش ر ط ة لابد أ ن يغير جلده ويغير أ ف ك ا ر ه ويتعامل مع الناس ب أ د ب واحترام لابد وتعلم المواطن أخوه. يحبه على、أمنه. وكذلك تكلمنا عن قضية الرشوة ونتكلم اليوم عن قضية الأهل العلم والعلماء ودورهم في التغيير هذا ويحافظ يحبه ودورهم أن أن أخوه أمنه عن عن يغير قضية قضية في فكره ل أ ن الانتخابات قريبه فماذا انتم فاعلون لا بد من تفعيل هل نظل في مساجدنا نبين للناس عقائدهم فقط لا لم يكن هذا مذهل السلف أ ب د ا بل كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يضربون في ا ل أ ر ض ويزرعون ويستصلحون ويبنون ويعمرون بجانب بيان العقيده قدوتهم في ذلك ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وعلى ر أ س ه م شعيب وعلى ر أ س ه م يوسف عليه السلام وعلى ر أ س ه م سليمان و د ا و د عليهم جميعا أ ف ض ل الصلوات و أ ت م التسليم فلم يكونوا يعلمون الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفقط لا بل يقول والمكيال والميزان ما من يكونوا غير اعبدوا وفقط من أ ي ن أ ت ى بالمكان والميزان ذهب إ ل ى السوق وراى أ ى ل أ أ خ ط ا ء و ر ا ل أ خ ط ا ء فاراد أ ر د التصحيح أ التصحيح فلا بد من النزول إ ل ى الناس ولا بد من النظر فيما, فيما يفكر فيه الناس ل أ ن ك أ خ ي الحبيب لو نظرت ستجد أ ن الذين قاموا ب ا ل ث و ر ة أ ن ا س ما شاء الله عليهم يعرفون كل شخص أ ن ا أ ع ج ب ل م انظر أدخل أ على الحاسب الآلي و هؤلاء الشباب ي أ ت و ن ب س ي ر ة كل وزير وقد سرق يوم كذا وفعل كذا وفعل كذا حتى رشح وزيرا ل ل د ا خ ل ي ة في س و ا ي ع ا ت ق ل ي ل ة وجدنا أ ن سيرته ا ل ذ ا ت ي ة سوداء وقامت حمل شعواء لئلا يعين هذا الوزير من قبل أ ن يعين وهب الناس ه ب أ ص ح ا ب الكمبيوتر و ا ل إ ن ت ر ن ت يحذرون عصام شرف أ لا تعين هذا الرجل فانظر أ خ ي ك حبيب يغيرون يريدون المصلحين ليعينوا وجدت ح م ل ة لتعيين محافظ ل ل إ س ك ن د ر ي ة كان رئيسا للنادي ا ل أ و ل م ب ي وعرفوا ب أ ن ه م ن المصلحين ووجدت ح م ل ة شعواء ليعين هذا الرجل لانه ي ع ن ه ذ الرجل ل أ عرف ب أ ن ه مصلح وكذا وكذا أ ن ا لو ر ش ح أ ح د ا ولا أ ع ر ف أ ح د ا لكن أ ذ ك ر لكم ما يدور الآن يدور في في على الكمبيوتر وعلى الشاشات وسرعان ما تراه أ ن ت و ق ع عن ا ملموسا كيف هذا ك كيف هذا؟ كيف هذا؟ يغيرون ف هذا ي فاين أ ي ن ل ل ع م ا ء أ العلماء لو نزل العلماء إ ذ ا يكتسبون ا ل ث ق ة عندهم ا ل ث ق ة وعندهم ا ل م ر ج ع ي ة وكن و عالما يعرف ا ل إ ن س ا ن أ ن ه لن يفتن لن تغريه الدنيا لن يعطى كذا ويقول كذا لا بل هو عالم راسخ يخشى الله عز وجل ويعمل للقاء ربه جل وعلا يعمل رب في هذا ما نريده لأن الانتخابات قريبة ونريد أن ننشر وعي الناس لتطبيق الشريعة إسلاميا يعود يحكومنا وأريد كلمتي تعود ما الأمر مصر للقاء لأن الانتخابات الناس كل الشرع الناس قبل هذا فرصتها هذا انتهاء ربه ننشر أنبه أن أن حتى إ ل ى أ ن المرجفين ا ل م خ ذ ل ي ن ب ش أ ن تطبيق ا ل ش ر ي ع ة اللئام ننبههم ب أ ن ق ض ي ة ا ل أ ح ك ا م في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة لا تمثل إ ل ا قريبا من ث ل ا ث م ا ئ ة آ ي ة من القران آ ن ل والذي ك ر ي م أن عدد آ ي ا ت ا ل ق ر آ آلاف آية وعدد آيات ن عن تزيد ستة وعدد ل ا أ ح ك ا م ق ر ا ثلاثمائة ب ة فقط ف ي خ و و ف ن الناس ويختزلون ا ل ش ر ي ع في ا ق ا م ة حدين اثنين يختزلون ويخوفون الناس ي ل سلخان ستفرد عليكم سلخان مجرمون يخوفون الناس ولو جلسوا يستمعون وعرفناهم الحدود ابواب الحدود وعرفنا ا ل س م ا ح ة و ا ل ر ح م ة التي بسببها امر الله بالحدود لطالبه ب ا ل ق ا م ة الحد لطالبه هو ب إ ق ا م ة الحد على أ ن ن ا نقول ب أ ن ا ل ش ر ي ع ة لو جئت بكتاب فقه من أ و ل باب الطهاره الى ن ه ا ي ة أ ب و ا ب ا ل ج ه ا ن هذا هو هذه ا ل ش ر ي ع ة ا ل ش ر ي ع ة في البيع والشراء والاجاره إ ي ج ر ة هل ل ا إ ي ة التي كنا ي ن ح ا الإيجارة التي نقول قانون ا ا نقول ل م ش هل ر ة ه كان هذا شرعي لم يكن شرعيا إ ن م ا ا ل إ ي ج ا ر ة في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وفي أ ب و ا ب الفقه ا ل إ س ل ا م ي م ؤ ق ت ة م ؤ ق ت ة من الى الذي يعرف بالقانون الجديد هذا يوافق الشريعه اما القانون السابق فكان لا يعرف لا يطابق الشريعه الاجارة البيع ل ر و الاجاره ل ل كل هذه تدخل تحت طائلة الشرع والفقه الاسلامي ر ه هذه ا الاقليات تحت فقه ز ي ة ف ض ت قال ل ي ط البيع ع ن د قال تفرضون ل ي ن ا ا ل ج ز ي ة قلت ل ه ب ا ن الجزية لو فرضت لا من من من غير العامل لا لو فرضت توقف من غير الذي لا يعمل لا يعمل منه تقف من ولو ا ش ي الفاني خ لا تقف منه إ نظرت م من ا لا الجيش هي أنه يدخل تقف ن أجل ولو على أ ر ض ا ل و ا ق ع نقول لتردوا على من يثير و ا عليكم الشبهات عندنا معينة عادوا وعملوا يسبع الآن في القانون قانون القوات المسلحة ما يسمى بالقانون البدنية هناك أناس يهربون من سن القديم البلاد دخلوا القوات المسلحة ما الجيش خارج وإذا ما عادوا دخلوا الجيش وعملوا قضية فيها خمسة ألاف ستة ألاف إلى إلى في يسمى قضية ستة خمسة ويعطيه الجيش قرارا ب أ ن ه انتهت م ع ا م ل ة من الجيش دفع مبلغا دفع موجود ب ل غ ا م هذا معلوم للناس وهناك من يخرج داخل البلاد ثم يسلم نفسه بعد ذلك وتعمل له ج ل س ة ويدفع غرامه ة و ي ن ت ي فهذه م وينتهي ج و و و د ة ق ا ن معمول فعلوها وهناك والداخل الأشخاص الذين فعلوها بالخارج、والداخل. فالجزية إذن لا بها إذن م ث ل ا ج ولا بوع بوع وانت ل تمثل كما بعبوعا ق و ل لا بل م نحميك ث ل لأننا أساسا ا ن و د في ع ك وأنت تدخل لا ل ا ج ش ليس إلا وأنت في دينك وأنت دينك و أ ن ت في متجرك وفي مصنعك و ك ذ امن آ تحت حكم ا ل إ س ل ا م المسلمون اناس يعرفون الله عز وجل تعيش في وسطهم لا يؤذيك أ ح د ولا تعرض إ لك احد هذا هو ا ل إ س ل ا م أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم اللهم اجعل جمعنا هذا مرحومه وتفرقنا من بعده معصوما اللهم, اللهم, اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما اللهم, اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه أ و ل ئ ك الذين هداهم الله و أ و ل ئ ك هم أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ل ل ه م لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما ل ل ه م زينا ن ب ز ي ن ة ا ل إ ي م ا ن واجعلنا يا رب من الهداه المهتدين اللهم اهدنا و ه د بنا واجعلنا سببا لمن ا ك ت د ى اللهم ارزقنا ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل اللهم ا ر ض ق ن ا ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل و ل م مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس اللهم اذل لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود اللهم اذل لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود اللهم أ س ق ط القذافي اللهم أ س ق ط القذافي اللهم ا س ق ط ه وابدلنا خيرا منه يا رب العالمين اللهم اسقط طاغيه الملعون الكافر القذافي اللهم اسقطه وابدل ملكه وحكمه يا رب العالمين واتل ا ل ا خ و ا ن ا في لبيا ي بمن يقيم شرعك ودينك يا رب العالمين اصد جميع الطواغيث في كل مكان يا رب العالمين واقم علم الجهاد اللهم انصر رحمتك على البلاد والعباد اللهم فرج همنا وغمنا و ج ب ر كسرنا وتول امرنا اللهم احفظ اموالنا واحفظ اعراضنا اللهم اجعل بلادنا ا م ن ة م ط م ئ ن ة ول علينا خيارنا يا رب ول علينا خيارنا ول علينا شرارنا ول علينا خيارنا يا رب العالمين وهيئ لهم ب ط ا ن ة الخير والصلاح يا رب العالمين وهيئ لهم بطانة الخير والصلاح يا رب العالمين. اللهم ن ة ا خ ي ر و ا ص ل العالمين ل ا يا ح رب انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم تقبل من استشهد في سبيلك يا رب العالمين وارفع درجته في عليين من, من استشهد في سبيلك وكانت نيته صالحه وخالصه اجعله في عليين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا واهدنا من لدنك رحمه انك أ ن ت الوهاب اللهم ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار اللهم ربنا أ ف ر غ علينا صبرا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظنا من بين أ ي د ي ن ا ومن خلفنا وعن أ ي م ا ن ن ا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أ ن نغتال من تحت أ ق د ا م ن ا سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و ا ك م ل ا ل ص ل ا والصلاة <تصفيق> لا ل ل ه اله جاهدين ل الا ل ه الله استقيموا واستووا و خ ش ع و ا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 إ ي ا ك نعبد وياك إ نستعين اهدنا ا ل صراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين、آه. سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أ خ ر ج المرعى فجعله ه د ا ء أ ح و ى سنقرئك فلا تنسى إ ل ا ما شاء الله إ ن ه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى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 سمع الله لمن ح م د ن ا و ل م عن محمد ك ث ي ه الله اكبر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 سمع الله لمن حمده الله أ ك ب ر Allahu akbar Allahu akbar ありがとうございま السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله س ا ا م عليكم ورحمة ل الله. ل بسم السبع الله وبعده والسلام على رسول ورسالتي الإسلام والحمد من يعني يعني كلماتي لمشايخي وعلماء الله والصلاة الله وأصحاده لله على وعلى آله هدى يعني واضحة ان لابد من دخول المشايخ الميدان ش ا خ ا ل م ي لابد يبقى الاصلاح من مكان القرار لابد اننا ح نكون ب النهاردة احنا موجودين ا بنتكلم قريط ا الربا الرباوية ل اللي ب ن و ي فانت حضرتك تسألني ق ل طب ايه ل اقول اقف استودك لكش بديل فيش بديل فيش يبقى انا بالتالي عشان نقول لك البديل لابد ان انا نقول ابقى لك المكان اللي الايه في فيه اللي صنع ا ل ق ر ا ر لعمل البديل و خ ب ل ك ازاي لابد ان نكون المكان ومن ا ا ل ن ه ر د ة فضل الله تبارك وتعالى ان ط ي ل ة الفتره ا ل ة س ا ب ق ة ر المفترض ب ا ان اهل العلم ط ا ل ب ة العلم جميعا من فضل الله تبارك إن هما اسسوا ل ل ه تبارك قاعده ط ي ب ة من ط ا ل ب ة العلم الراسخين اللي يقدروا يتكلموا في مختلف القضايا ومن مختلف الوظائف الطبيب م والمهندس ج و و د وده موجود وده موجود من فضل الله تبارك وتعالى ف أ ص ب ح ا ل ن ه ا ر د ة أ ي م س أ ل ة تهم الشعب وتمثل الشعب لابد يكون فيه كادر من ا ل ك ا د ر موجود يعني هل نحن أ ق ل من شباب ا ل ث و ر ة اللي هو على النت ان هما اللي بيرشحوا شباب في م د ا ن التحرير في القاهره ة خبين للحاكم العسكري م ج م و ع ة أ س م ا ء اللي هو يختار منها تتخيل انت كده تتخيل و ان ل الشباب ا ل عسام وبتستجاب يدعو تتخيل ان الشباب عصام شرف ان هو يلقي اليمين ويقسم اليمين في مدن التحرير وبقولك حاروح وزير اقسم اليمين في مدان التحرير تتخيل إن وزير رئيس الوزراء هيعمل كده انا مدان ان رئيس في تخيل انهم ع ن م ا ب يقولوا رشحه بس سمعه من بعيد ان عصام شرف الناس قالت له في محافظ اصيود السابق نبيل العزبي خ ذ وزير تنزل لسته ا ل س و د ا وعمل وسوى وخلي وكذب وليل في ثواني حمله شعواء ب يحذرك منه ه ي خ ت ا ر ه ه ي ب ع د عنه احمد صابر سليم كان رئيس النادي الاولمبي قال لك رجل ا مشهود له النظافة ونادي غلبان ووسع و م ا م به وسوى واتدخل ويقول كده لك ح م ل للإكتيار ا عظيمه ا ل على ا ل الفيسبوك ح بيحرك ر ك الشباب ب ي و ت ج ا له الشباب ب ي ق ل ل المطلوب إلغاء أمن الدولة والإعتصامات أمن موجودة ه ي ن ز ل على القرار ه و ل غ يتحمل مش ه ي كل شوية ا ل ز ن ا ب المعتقلين ه ي ف ر ج عن الناس اللي عليهم احكام جائره ة سيلغيها وخد ب ل ك فندعي ا ح ا ب ن ا ل ش و خ خ ل الشباب ص ا له دور دور كده الهوجه والبتاخذ من بقى ا ل ل يؤسس ه ي ا ل د و ل ة ومن ا ل ل ي هيحط نظام ل ل ت ع ل ي م مظبوط? ا ل م س ت ح ي ن خ ل اهبط ص ب ا ب ق المصلح بقى ا ل ل يصلح ل اللي يحط ي في ا ل نظام الزراعه ة تجيب صحيح قال لك م د لما ل ي ش ده قالوا له ر ي خ الحويض حويض وعايز الخير و ا حكالي د ح امبارح ج ع ل ت قلت هو ما كانت لابد لا بقى ان يتولى المفسد سبحان ربي الرجل ب يقول لك, لك ه ن ز و د المساحه ا ل م ن ز ر ع ه بالقمح قال لك لا فبرضه يستشير اهل ا ل خ ب ر ة قالوا له دفينه و ع ا ا ت ج ي د ة ترفعلك ق ي م ة الانتاج من اربعين في الميه اللي هو الانتاج الحالي حتوصله لخمسه وستين يوصل بعد كده تمانين في الميه كل م ر ة خمسه في الميه زياده قالك اشتغل وفعلا اشتغل س ن ة اول ما عرفوا المجرمين دول راح شايلينه كمحافظ ا ب ح ي ر ة ه ومثل و ش و ي ة وزير ز ر ا ع ة و ا س ت ض م ب ا ب ا ط ر ة ا ل م ج ر م ي ن فشلوه زي عصام كامل ده ب ا ل ز ب ط عصام شرق ا س ت ض م بالحوت الملعون اسمه اسماعيل اللي العبارة قتل في العبارة اكتر من والغرض ح د ف ق له اكتب التقرير ومش عارفين هم ايه رح شايلوا على طول هم ايه اكتب عارفين رح ومش ف ان هو بإذن الناس عرفت المصلحين فين و ا ل م ف ت د ي ن فين واي واحد من, المفتدين من الحاشيه م من ف ت د ي ن ا ل ق د ي م ة يبتدي يستبعد اي واحد يده ملوثه و م ل ط خ ة لان ا ل ن ه ا ر د ة كل اللي كان في ح ك و م ة س ا ب ق ة علم يقين ملطخ وملوث لابد لابد م ان كلام ما ش ينزلوا ع د حدتش ما ايده في ل ظ ا الا المنتفع بشكل او م مش بشكل ولو ع باخر ي ق و ك بلات ن ق ل ه يعني الانتخابات س قضل والسلامة العلماء لابد العلماء عافية فطبعا يبقى دور ده ز ينزلوا ل ل و ا ا ا ن م الشيخ كانش ا الكبار الناس اللي يبقى ت ت ح ه مختار ا ل ش ي م خ المهدي رئيس ا ل ج ا م ع ة ا ل ش ر ع ي ة للعلم الراجل دا من بلد اسمها كفر شكر ا ل ق ل ي و ب ي ة ولو نزل فيها ما حدش يجروا ان هو ينزل قصاد و ن ه ا ل ي ه معروف ا ليه ش خ المختار محمد محمد م ا ل د ي هو معروف ي ا ا ج ل ل في د ع ة و ي الشيخ د أعدت ي ستين يعني ن من من سنة نهار يعني أنا مع أكتر ا ل محمد المختار محمد المهدي لما كان ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو اللي لنا بالإنسان لما كان مين؟ الملك إدريس السنوسي كان بينهى عن الخمور اللي الطرابس ويأمر سامحه قدام منه بيأمر مين كان وأنا كان حكى وينهى عن وينهى بيعظ بينهى إدريس عن هو موجودة في ده الشيخ رئيس الجامعه الشرعيه محمد المختار محمد المات ك وراجل من اهل من القرآن طبعا القرآن القرآن القرآن ويقرأ الكفر شكر دي ال... ي ع وطبعا ت ا ت هو بيقدروا ب ى عارفون ج المصلح ط ب ع هو ب د ر الجامعات ا ل ش ر ع ي ة يعرف ال... الامور الاجتماعيه كويسه صح على اي واحد في الجامعات ا ل ش ر ع ي ة عارف ا ل ح ال... ا ل ال... ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة بتاع ت الناس وملم ا ا ل ل غ ب ة ف انا بدعوه ينزل هو والمشايخ الافاضل الاجلاء وانا حانالوا ان متأكد هم آآ آآ يعني رضى الناس رضى وغيره ا ا ل لن أفضل منهم لأن الراجل ن منهم س تجد ب من السن ومن السن الورع هو عمره يعني يبقى كده ولا كده من ا ي ع ي كده اهل ك وغيره من أ العلم اللي نحسبهم على تقوى من الله وورع فده ل ه الصداره ة و د او ل ل يصلحه ي هيخش من ينيبه في شتى المجالات لكن ع ش ا نقول أن اننا أ بياني دوري اننا أ بين عقائد الناس منفعش خمسين المية أنت عندك في طايره صح ل اذن من المنبر قوم المكالة احنا قلنا الآية على المنبر ويا يأوفوا والميزانة بالقسط ولا تبقاسوا على الناس أشياءهم يبا إ شعيب وغيرهم كانت دعوتهم د ع و ة د ع و ي ة عباده الله وتوحيده و ع ب ا د ة د ن ي و ي ة إ ص ل ا ح الدنيا ما ممكن ماشي معاليها غمضة ما نمتلكش تمتلك احنا كنا、حنضيع. الدولة كانت الأرض اللي انت فيها في الدولة فيه اللي حنضيع تحتل عين دي في دشترة ودشترة ودشت شيء الخيانه غ ا فلوس ط ل راجل بيزخر م قولك ي الاعظم دولار بخيانة لما ن المفتي لما طلبوا منه الفتوى ان هو يفتي ب ح ر م ة ب ي ع الغاز فرفض الفتوى كان اللي الفتوى طلب منه الفتوى المستشار محمود الخضيري و ا ل ل ي هو كان مستشار نائب من رئيس محكمه النقد من من وطلب سموعة منه الفتوى في و ث ي ق ة ر س م ي ة كراجل وكان في الخدمه ة لسا كان نائب رئيس م ح ك م ة النقد قاله ل برجاء ا س ا ل فتوى عن حكم بيع الغاز المصري الى اسرائيل فرد عليه قاله ل هذا ش أ ن في ا ل س ي ا س ة ولا دخل لنا بها دروشه هل ينفع ن ق و ل ه ولا دخلنا بها ولا عندنا معايير ش ر ع ي ة ق ولا ب ه في ي م ع ا ي ر شرعية و ل ا ل ن ا و ص ل ن ا ح ي ك و عند ي و غ ف ل ي ه ت ق واغفلوا ل لي م فرطنا ك ت ا ب من شيء ل مش هتقول